لله الرحمن الرحيم بسمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله الأجمعين وعلى آله والصحبه ومن اهتدى بأجله والسنة بسنته لا يمجدين أما بعد ففي هذا الحصل سيتكلم المصنف رحمه الله على أمواع الطلاق فالطلاق فالطلاق له أنواع ذكرها العلماء رحمهم الله وهي تختلف بحسب اختلاف الاعتبارات المقصودة من التقسيد فهناك أنواع للطلاق من حيث حكم الشرق وهناك أنواع من حيث اللطب وهناك أنواع من حيث الصيغة وهناك أنواع من حيث ثبوت الرجعة وعدم ثبوتها فأما أنواع الطلاق من حيث حكم الشرق فينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع النوع الأول الطلاق السمين والثاني الطلاق البدعي والثالث الذي هو ليس بسمين ولا ببدعي فأنواعه من حيث حكم الشرع إنا ثني وإنا بدعي وإنا لا ثني ولا بدعي وسنبين هذا إن شاء الله تعالى أما أنواع الطلاق من حيث اللفظ فهناك طلاق صريح وهناك طلاق هناية فينقسم إلى نوعين النوع الأول الطلاق الصريح النوع الثاني طلاق الكنان كذلك له أنواع من حيث الصيغة صيغة الطلاق إذا تلفظ بها الزوج إما أن تكون منجدة وإما أن تكون معلقة أو تكون مباطن فهذه ثلاثة أنواع الطلاق المنجد أنت طالق فينجز عليه الطلاق ويمضي الطلاق المضاف إما للماضي وإما إلى المستقبل أنت طالق في آخر الشهر أنت طالق من أنت الطلاق المضاف إلى الشرط المعلق على الشرط فقوله ان دخل في الدار فأنت طالق إن جاء جيدا فانتصال إن ذهبت إلى أهلك فانتصال فهذه ثلاثة أنواع طلاق المنجد وطلاق المضاف وطلاق معنوة كذلك هناك أنواع للطلاق من حيث الأثر هل يثبت الرجعة وتثبت معهم لو جد رجعة أو لا تثبت فينقصم إلى نوعين النوع الأول الطلاق الرجعي وهو الذي يملك فيه الزوج ارتجاع زوجته في عدتها كأن يطلقها طلقة واحدة ويكون مدخولا بها بغير عرض ولا خلق وكذلك أبدا يكون الطلاق بائنا وهذا النوع الثاني وهو الطلاق البائن أن نلقسم إلى نوعين إما بائن بينونة كبرى وإما بائن بينونة صغرى فالبائن بينونة كبرى هي التي لا تحل للزوج حتى تنفح زوجا غيره وهي التي أبانها بالطلقة الثالثة الأخيرة وأما بالنسبة للبينونة الصغرى فهي التي يملك لا يملك الزوج فيها الطلقة التي لا يملك الزوج معها ارتجاع زوجته إلا بعقل جديد مثل أن يطلقها قبل الدخول أو يكون طلاق صلع فهذا النوع من الطلاق يسمى بالطلاق البائن دينونة صورة هذه كلها أنواع الطلاق فتارثا تجد علماء يقول وهي طلقة بائنة وتارثا يقول وهي طلقة رجعية فهذا تقسيم باعتبار وتارثا يقول هذا طلاق الصلة وتارث يقول هذا طلاق بدعة هذه الأنواع كلها ثبتت نصوص الشريعة بالتقصيد في أغلبها كما هو الحال بالطلاق الصني والطلاق البدعي كما فيه وكذلك طلاق البعن والطلاق الرجعي أنا بالنسبة للتعليق والتنجيز فالأصول تصححه إذا كان منجزا فهو الأصل الطلاق وهو ناغم إعمالا لهذه الأصول وإن كان معلقا فبينه وبين الله أنه جعل طلاقه معلقا على تخصين يأتي عند العلماء رحمه الله إذا كان الطلاق ينقسم إلى هذه الأنواء ويختلف شكمه بحسب اختلافها فلابد للفقيل وطالب العلم من أن يكون على ذنينه من أنواع الطلاق عند جراسته بأحكامه ومتائله فشرع رحمه الله في تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة وهذا ما يسمى بالتقسيم من جهة الحكم يعني من جهة حكم الشرع عليه والطلاق السني مصيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طلق طلاق السنة فإنه لا يندم قال علي رضو الله عنه لا يطلق أحد للسنة فيندم وتودث ذلك أن الله سبحانه وتعالى ضين لعباده الطلاق الذي ينبغي أن تطلق عليه تطلق به المرأة على دوابق أن نذكرها شاء الله تعالى كما في قدر سورة الطلاق وخاطب بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وضيّن كذلك أن هذا حدود الله عز وجل التي ينبغي بالمسلم أن يراعيها فلما شدد سبحانه في نوح خاص من المطلقات وهي المرأة المدخول بها بقوله فطلقوهن لعدتهم أي المرأة التي لها عدة لما شدد في هذا النوع من الطلاق كان له الشكم الخاص ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم طلاق ابن عمر لزوجته تناظر رضي الله عنها أنه طلقها في الحيل وذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عليه الصلاة والسلام وأمره أن يراجعها ورده إلى ظاهر التنذيب فدل هذا على أن المرأة المدخول بها من دواء الحيل أي ليست بطريرة ولا كبيرة آية والحائط التي لم تحمل لها حكم خاص في الطلاب ينبغي للمفهم إذا أراد أن يطلق أن يطلق بهذه السفة الشرعية الواردة فإن أصاب طلاقه هذه السفة الشرعية كان طلاقا سمين أي مصيبا للسنة وعلى وفت الشرع وإن خالف وهي حائط أو طلقها في قهر جامعها فيه فإنه طلاق بدعة وإذا قيل إنه طلاق بدعة فهو طلاق الإثم أي أن صاحبه آدم بمعصيته لله عز وجل ومعتد لحدود الله سبحانه وتعالى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مرهب فليراجعها ثم بيمسكها حتى تطهر ثم تحين ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها الإنساء إذا أدت هذا فأولا ينضغي بيان الطلاق السني وثانيا الطلاق الفجر فأما الطلاق السني فلابد فيه من الأمور لكي نحكم بكون المرأة محلا لطلاق السنة وهذه الأمور تكتبر بمثابة الشروط المستمبطة من جليل الكتاب والسنة الشرط الأول أن تكون المرأة مستولا بها والشرط الثاني أن تكون من دواب الحي ليست بصغيرة لم تحز بعض ولا كبيرة انقطع حلبها لليأس وثالثا أن يقع الطلاق حالة هرها ورابعا أن لا يجامعها أن يكون قد جامعها في ذلك الطهر وخامسا أن لا تكون حاملا وثابتا أن تكون الطلقة واحدة فهذه ستة شروط نبدأ من وجودها لكي نحكم بكون الطلاة قلاقة سنة أن تكون المرأة مدخولا بها وأن تكون من دواكي الحيض أي بلغت سن النخيص ولم ينقطع حيضها ليأثم أو مرض أو نحن ذلك وثالثا أن تكون طاهرا ورابعا أن لا يجامعها في ذلك القذر الذي يريد أن يطلق فيه وخامسا أن لا تكون حاملا لأن تكون حائلا غير حال وثالثا أن يطلق طلقة واحدة ولا يفيد نبدأ للشرط الأول أن تكون المرأة مجهولا بها لمعنى أن يكون الزوج قد دخل على الزوجة فإن كانت الزوجة لم يدخل بها زوجها وطلقها قبل أن يطلل فطلاقه ليس لمحل قضية السنة والبداية ولذلك يجوز تطليق المرأة قبل الدخول ولو كانت حاعدا والدليل على اشتراق كونها مدخولا بها أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم والمرأة غير المدخول بها لا عدة لها أي طلقوهن لقبل العدة فما تسر بذلك الصحابة رضوان الله عليهما كما هو ظاهر السنة في حديث العمود فأصلح قلاق السنة المبزن به والمأمور به ينبغي أن يكون في امرأة مجهول بها والثبت في ذلك أن الشريعة منعت من تطريق المرأة وهي حائق من الهلل المستفادة أن هذا يطول عليها الهدف ففيه ضغر على المرأة وكذلك إذا كانت مضخولاً بها في قهر جامعها ربما طلقها فدامت حاملا منه فينذل ويتألم أنه طلقها وهي أم لولده لكن إذا كانت خيراً مضخولاً بها فليس هناك تطوير للإجداء وليس هناك خوف من كونها حاملاً فهو يؤدم على الطلاق على دينة من أمره كما لو طلقها وهي طاهر ولم يجانع فإذا المرأة غير المدخول بها يجوز تطليقها ولو كانت حائلة فلا يقال من المرأة التي لم يدخل بها يشترق أن يجد على مقلقها أن يلتزم السنة في تطليقها لأن أمرها واحد إذا الشرط الأول أن تكون المرأة مدخولا لها وهذا محل إجماع بين العلماء أن المرأة التي لم يدخل بها ليست بمحل لطلاق السنة ولا يوصف تطبيق هذا وهي من النوع الثالث الذي لا سنة ولا بدا الشرط الثاني أن تكون المرأة من دواء الحيث فخرج بهذا الشرط الصغير التي انتحذ والكبير الذي انقطع حيثها بيأسل أو المريض التي انقطع حيثها بسبب المرض. فالمرأة التي لا تحيث لا يصف قلاقها بسنة ولا بها نثل غير المصدر ولذلك تكون عدتها من دواسل أشهر لأنها لم تحب بعد فالتي يعشت والتي لم تحب وهي الصغيرة عدتها ثلاثة أشهر إذا هذا فإنه لا يصف الطلاق بكونه سميا إلا إذا كانت الرأس من دوافع حيث وكما ذكرنا أن المرأة الحارس تطول عدةها انطلقت وكذلك إذا طهرت من حيثها وجامعها ربما حملت فإن كانت قد انقطع حيثها أو كانت صغيرة لم تحف فإنه يطلق وهو على بيدينات من أمره ولا ضرر عليه ولا عن على السود فهذا هو الشرط الثاني أن تكون من دوافع حيث فخرج لهذا الشرط الصغير التي لا تحيط ولآيثة التي قطع حيثها الشرط الثالث أن نطلقها وهي طاهرة فلا نوصف الطلاق بحونه طلاق سنة إلا إذا وقع حال الطهر فلو كانت المرأة حائظاً فبالإجناء يعتبر طلاقها طلاق بالآيث وذلك لصبيح حبيث بن عمر وظاهر التنبيه في القول يتطلقوهن لعدتين أي مستقبلات أو في قبل العدة والمرأة الحائز لا يستقيم فيها ذلك فإذا الشرط الثالث أن تكون المرأة طاهرا غير حائز الشرط الرابع أن لا يجانعها في ذلك الطهر فلو أنها طهرة ثم جانعها في ذلك الطهر فإنه يكون طلاقه طلاق بزعة إن وقع بعد ذلك الجنة فإذا أردنا أن نحن بكونه طلاق سنة فإنه ينتظر حتى تخيض بعد جنة ثم إذا خاضت بعد جناعها وطهرت من حيظها إن شاء طلق وإن شاء أمسك والدليل على ذلك ما هبث في الصحيح المسلم من حديث ابن عمر عن ثاني من عبد الله بن عمر في قصة الطلاق لمبأتي ويحائل قال صلى الله عليه وسلم بره فليراجئها ثم ينهلها حتى تطهر ثم تحيل ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أنسك قبل أن يمثها إن شاء طلق إن شاء أنسك وإن شاء طلق قبل أن يمثها يعني قبل أن يجانع فدل على أن الصهر الذي جامعها فيه ما يطلقها فيه حتى تطهر منه لأنه ربما جامعها فيه فذال حملها فيندم على تطلقه فإذا هنا يخشى أن تحمل المرأة وغالبا أن الرجل إذا علم أن المرأة حامل منه فإنه يندم على طلاقه ويكون في ذلك ضرر عليك وضرر على ولده هذا بالنسبة بالشرط الرابع الشرط الخامس أن تكون حاملا فإذا كانت حاملا فإنه لا يوصف طلاقها ببدعة ولا سنة المرأة الحاملة للنساء لا يوصف طلاقها بالسنة فإذا طلقها وهي حامل فإنه حيئة قد استدان الأمر ويقدم على الطلاق وهو على دينة من عمله محتار لحراقها والدليل على ذلك على أن طلاق الصنة يكون لغير الحامل قوله عليه الصلاة واليطلقها حائلا أو حاملا قال حائلا أي في طهر لن يجمع ذي على التفصيل الذكر معه الحامل وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الحن لا يمنع من الطلاق. على أن الحن لا يمنع من الضلاق وأن من حق الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته زادا معلم حنها معلم بحمها فإن طلاقه معتبر والصحيح الشرط السادس والأخير أن يطلق طلقة واحدة ولا يزيد على هذه الطلقة وهذه الطلقة هي السنة ومله بجمهور العلماء انا أن من زاد على طلقه واحدة فطلق طلقه فقال امراه انت طالق طلقه او طلقت ثلاثه فطلها في طالق بالثلاث انها بدعه وقد ارتكب المعصيه فمن يطلق اكثر من طلقه فقد عصى الله ورسوله ولذلك ثبت عن جهمر رضي الله عنه أنه جاءه رجل وكذلك اباس لما جاءه الرجل وقال إني طلقت امرأتي مئة فقال له ثلاثة حرمت لهن عليه وسبع الكسعون اتخذت بها كتاب الله هجواه وفي رواية اللعبة لأن مثل هذا خلاف الشرق فالزيادة على الطلقة ضدعة ومعصية وصاحبها آدم شرعا ومذهب طائفة من العلماء إن من طلق امرأته أكثر من طلقة أو طلق امرأته طلاقاً دبعة وطلقها وهو حائب عالم بحيرها وعلم به القاضي فإن الواجب على القاضي أن يعذره لأنه عصى الله وكذلك اعتدى شجوده فإذا علم بذلك بأقرار منه وفدت عندك أنه طلقاً للدبعة فإنه يعذره لمخالفته بالسنة إذا جدت هذا فإنه يطلق طلقة ناحية ولذلك جاء زيديد من عمر ولم جاء الشائل ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر وسأل عبد الله بن عمر أنه طلق رأسه ثلاثة طريقاته الحاسب فقال له أنى عبد الله بن عمر فقد طلق طلقة واحدة وأما أنت فقد عصيت ربك وذانت منك امرأته أن أنت فقد عصيت ربك من بدعة وذانت منك امرأته لأن قضاء الصحابة الرجل والمعليهم جماهيرهم قال عمث ثلاثة, ثلاثة. وبناء على ذلك فإن الزائد على الطلقة يصف بالجداء ويعتبر طلاق إثم وحرج ولا يجوز للمسلم أن يتلقض بي خلافاً بالشابعية رحمه الله حيث قالوا إن طلاق الثلال سنة وستدل بحديث عوين من عجلاني وهو حديث صحيح فإنه لما لاعن امرأته وحلف إيماناً لها وحلفت رأته أيمان النعام فقال يا رسول الله هي طالق بالثلاث إن كذبت عليها فهي طالق بالثلاث فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل لها قالوا تقلق ثلاثا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها وهذا ضعيف والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن السلمة طلقة واحدة وأن الثلاثة جدعة وهل تقرأ أو لا تقع سيأكد إن شاء الله بيام هذه المثلة وذكر أقوال العلماء فيها الشاهد أن طلاق الصنة يستجمع هذه الشروط ومن هنا تستطيع أن تحفر الشروط في باب تقول يشترط لطلاق الصنة الموضع ويشترط العدل فلابد من أمرين أمر يتعلق بالموضع وأمر يتعلق بالعدد فلا يوصف طلاق لكون من طلاق سنة إلى ذلك تجمعها بي. فأما الموضع فتكون المرأة مسخولا بها طاهرا لم يجانعها بذلك الطهر وأن تكون المرأة حاملا حائضا حامناً وشرط الذي يتعلق بالعدد أن نطلقها طلقة واحدة هذا بالنسبة بما ينظر في تحققه للحكم بكون الطلاق طلاق ثمن قال رحمه الله إذا تم لقها مرة في طهر لم يجامع فيه واذا تم لقها مرة وكان في طهر لم يجامع في طهر لم يجامع في طهر نعني نهر الدوار الاطهار وليست في صغيره لا كثير من ذوات الاشهر ولا بكثيره ايف كفي النذرها إذن إذا طلق مرة أي طلقة واحدة في طهر فخرج الطلاق في الحي وقوله لن يجانع فيه خرج مان وإذا جانع في نفس الطهر وقوله في طهر يستجم أن تكون المرء من دواك الحي فاستجمع رحمه الله الشروط هذا وقال إذا طلق مرة هذا شرط العدد في طهر يجمع شرطين الشرط الأول أن تكون المرأة من دواء الحيط ما لخبيرة ولا لأيك وكذلك أن تكون أثناء الطلاق الطاهرة فهنا شرطان أن تكون من دواء الحيط لأنه قال فيه كهر ولا تظهر من الحيط المشهد وقال في كهر وأيضا اترجم شرطا ثانيا أن تكون مع من دواس الحيض أن تكون حالة تهرها من الحيض لم يجامع في هذا الشرط الرابع فقالت ما لو جامع المرأة وتركها حتى تنقضي عزتها وتركها حتى تنقضي عزتها وتركها حتى تنقضي عزتها هذه الحقيقة مسألة تتعلق بتبزئة الطلاق ثلاثا على الأطهار وتوضح ذلك أن دين الجمهور ودين الشنفية رحمه الله نحن الآن قلنا أن المرأة يكون طلاقها للسنة للشروط التي ذكرناها فالمسنة ذكرها فقال رحمه الله إذا طلق مرة في قهر لم يجانع فيه فنبع على المسخول بها في قوله لم يجانع فيه فإننا نحلل الجنان ننبه على بخير الشروف على السنة التي ذكرناه إذا ثبت هذا فإن الرجل نصفه بكونه مقلقا للسنة إذا وقع طلقة واحدة في الطهرة فلو قال لحقائد حذ أن المرأة حاضرة فلم يطلق حقا طهرة فلما طهرة من حولها طلقها طلقة واحدة فبعد الطلقة فتأثب فتحيث الحيض الثانية ثم تطبخ بعد حيضتها الثانية فإذا طهرت أردفها طلقة ثانية ثم انتظرت إلى, إلى طهرها من الحيضة التي تلي الطلقة الثانية فلما طهرت منها أردفها طلقة الثانية فجزع الطلاقة ثلاثا كل طلقة أوقعها في طهر لم جانس فهل يوصف طلاقه بالسنة؟ هل يوصف طلاقه في كونه طلاق السنة أو لا للعلماء القولان في هذا المسلمة الجمهور أن أنه طلاق جداً وأنه ينبغي عليه إذا أراد طلاق السنة أن ينتظر حكة السنة عدة أو راتئها فيما يطلقها في طهر الميزان هذه أما أن نرجف الطلاق مجزئاً على الأقراء وإنه ليس بسنة وإنما هو من طلاق الجبال وخالق في هذا الحنفية رحمه الله فقالوا إن طلق مجزئاً الطلاق على الأقهار كسنة فقسموا طلاق السنة عندهم في الحنفية إلى طلاق حسن وأحسن فعندهم طلاق السنة ينقسم إلى قسيم طلاق حسن وطلاق أحسن فالطلاق الأحسن عندهم أن يطلق طوقة واحدة ولا يردفها بالأطهار على استضلت الخرماء الجميع والطلاق الحسن الذي ودونه في المرتبة الذي اختلفوا فيه فقالوا يجد ثلاث طفلقات على ثلاث طفلقات ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف قام لها أنت طالق أشفن الطلاق فعند الشنادينة تطلق الطلق الأونى في قبلها ثم تطلق الطلقة الثانية في طهرها الثانية ثم تطلق الطلقة الثالثة في طهرها الثانية طهر الثاني. وعند الجمهور أن الحسن والأحسن شيء واحد وحينئذ ينوى في ميتيه به الأحسن على أنه السلاة على أنه الأكمل في مظره حتى ينكذي شطها إن كانت تؤذية فحينئذ لا إشكال وإلا في الأصل أن أحسن الصلاة هو قراء السلم فينصد على طلقة واحدة فإذا قسموا الطلاق إلى هذين القسمين وقالوا من أردث الطلاقة في الأظهار نضى طلاقه وكان طلاق سنة لكن عند الجمهور يعتبر من طلاق البلاد حتى كان قد عزتها ما هو سنة فهو سنة وذلك لثبوت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عمر في الصحيحين وفيه أنه طلق برأته فماذب رضي الله عنها طلقة وهي حائد فرفع ذلك عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن ابن مطلقة امرأة وهي حائد رضبه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ثم لينفكها حتى تظهر أي من هذه الحيضة التي طلقها فيها. ثم تحيط ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أنسك فتلك التي أمر الله أن تطلق لها النساء ثم تلا عليه الصلاة والسلام يا إله الربي إذا قلقتم النساء فطلقوهن لعدته الآية فأصبح لنا في هذا دليل ألا أن السنة أن يقع قلاق في القهر على الصفاة التي ذكرناها وأن هذا هو قلاق السنة الذي أصاب صاحبه الوجه المعتبر في القلاق ومشهوم ذلك أنه إذا, إذا لم تقع هذه الشروف فإنه لا يصبقونه قلاق السنة فلو طلقها وهي حائط فبالتجناء أنه يعتبر قلاق بداية ولو طلقها في طهر جامعها فيه فإنه بالإجناء يعتبر طلاق بها فطلاق الفدأ في الإجناء في موضعين هذا موضعان مجمع عليه أن يطلق في الحيث وأن يطلق في طهر جامع فيه لكن إذا قلنا إن طلاق الحيث يعتبر طلاق بها فعندنا مثلا لو أن امرأة حاضر وأراد زوجها أن يطلقها فهل إذا طهرت من الحي وانقطع الدم يكون طلاقه طلاقا ثميا بمجرد انقطاع الدم أو لا بد أن تغتقل ثم يطلقها قال جمهور العلماء إنه إذا انقطع الدم ورأت علامة القذر حل طلاقها ولذلك قالوا في موانع الحي منها ما يرجع للعبادة مثل كون شيء يمنع الصراء وكونه يمنع الصوم وكونه يمنع الضوافق الزيت لمسل المصحف ودخول المسلح إلى أخير هذه عبادات والمعاملات كونه يمنع الطراء ويجب الاعتباد به قالوا حينما ذكروا موانع الحديث قالوا ولا تحل هذه الموانع إلا بعد قهرها واغتسالها إلا ما كان من الصوم والطلاق فالصوم لا يشترط له أن تغتسل والطلاق لا يشترط له أن تغتسل فلو طنقها قبل أن تغتسل وهي طاهر ورأت علامة الطهر فإنه طلاق سنة وكذلك الحال لو أنها قامت انقطع عنها الدم ورأت علامة الطهر قبل مزوغ الحجر مباشرة ثم دزغ الحجر ونورت القيام فإنه يتشف صومها ويبتيها ولو اتسلت بعد فلو انتكف فإذا الصلاق والصوم ما يشترط لهما على الحساب لكن مثل المطحة الدقون المسجد طواف البيت الصناع كل هذا يشترط له يشترط لجوازهم لمن خائم أن ترتفع فلا يبقى انتطاع الجنب له إذا كدت هذا فإنها تكون مطلقة للسنة إذا انقطع جماعة ولا يشتغط أن تنتظر إذا ارتفالها من ذلك الحي نعم فتحرم الثلاث إذن فتحرم الثلاث إذن يطلق طلقة واحد فلو قال لها انتطاعكم بالثلاث فإذن تختفي الشرط ونحن ذكرنا في الشرط السابق أن يطلق طلقة واحدة فلو طلق ثلاث مجموعة أو منفردة مجزعة فالكل بجأة فقلوا فتحرم الثلاث إذن يعني إذن سمين هنا سمين حيور أي إذا كانت المرأة على هذه السفة يحرم أن تطلق ثلاث جسعة واحدة أو مجزعة على الأطهار عن السفة التي ذكرناها. وإن طلق من دخل بها في حير Jazz أوظر وضأته بضعة يقع وجفن رغعتها قال رحمه الله وإن طلق من دخل بها وإن طلق من د charge بها في حير من دخل بها في حير فلا يبحث من دخل بها بالله إذا أن تكون حائد النبس في الحير فإذن إذا من دخل بها حان الحير في حيث أي وقع طلاقه لها وهي في ضبط الحيث في وقت الحيث وزمان الحيث إنه ضدئة إذا وقع الطلاق حال الحيث وبإجماع الظلماء طلاقه ضدئة ولكن هل يحكم بوقوعه أو لا يحكم بوقوعه وجهان نشعران لأهل العين جماهير الظلماء وزماهير السلق والأذناء رحمه الله من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والظاهرية على أنه يقع الطلاق ويختفل. وتدلوا لذلك بالأدلة الصحيحة من الانتفاد والسنة. فتدلوا برواهر التنزيل التي يدلع أولا على أن من في من طلق أن ينضي عليه طلاقه. فكل من تنفض بالطلاق ظاهر القرآن أن زوجته طالق عليه هذا من حيث الأصل قال العمومات نصف على هذا قوله يا إله النبي إذا طلقتهم النساء فطلقوهن لعدتهم هذا من حيث الإثم عدمه وليس له علاقة من حيث الوقوع وعدم الوقوع بورود الأدلة الأخر التي تثف في الأصل بالإيقانة الدليل الثاني قضية ابن عمر ففي قضية ابن عمر عدة أدلة تثبت أن الطلاق وقال ظلها ما يكون مرفوعاً من النبي صلى الله عليه وسلم إما طريحاً كما جاء في رواية ثالثة عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسبها له واحدة وهذا الحديث ذكره ابن وهد في المسندة وأشار إليه ابن حجر بسم الله وهو حديث ثالث و يرويه عن حمضة بن أبي سفيان عن ثاني بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر ثانيا أنه جاء من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مره فليراجعها فكلمة لي راجعها جاءت من كلامهم من قوق لغته عليه الصلاة والسلام والرفعة عرث شرعي نبلي على الحراقة خاصة وأن المسألة في الطلاق قد استخدم لفظة رجعة في غير الطلاق إذا كان في غير الطلاق أما في داخل الطلاق وفي مسائل الطلاق لا يقال رجعة إلا من طلاق مره كل يراجع ثالثا أن ابن عمر رضي الله عنه وهو صاحب الفصة أدرى وأعلم في مضي الطلاق وأذن فإن ابن عمر نص على وقوع الطلاق وأستاء ذلك فكان إذا جاءه السائل كما في الصحيحين يسأله عن امرأة قلقها في الحيض ألضع عليه الصلاة واحتفظه والراوي أدرى بما رواه خاصة وأنه صاحب القصة ما هيك أيضي عمر ما يعرفه بالتزان السنة وعدم خروجه عنه وقد أدد في طلاقه فهو أعلم وأدرى ذو الطلاق وعدمه ولذلك جاءت الألفاظ عنه عديدة تشير إلى الوقود منها ما هو صريح كما في قصة الرجل الذي طلق ثلاثا في الصحيحين في نواية الصحيحين وجاء أيضا عنه رضي الله عنه أنه لما سئل هل احتسبت الطلقة أو احتسبت كان يستغرب من الساعد ويقول فنه أي ماذا تضم وفي نواية النار إن أجبت واستحمقت وهذا من شخي بن عمر يعني هل تفضل شخصا يقع في الفجأة والمعفية ويطلق طلاعا وخالف شرع الله أن لا ينضع عنه القلاة فنسره أن يفكر وأن يفكر ويجعله وأن فنه يعني ماذا تظن يعني أقع في الفجأة وأقع في لا ينضي عني طلاقي فجسر حيحين أنه قال في فنه. قال له هل احكي في بس قال ولمه وفي دواية الأخرى مالي إن عجزت واستحنقت أي مالي وما شأني ومن مالي أن تنفذ علي طلقتي مع أني قد عجزت واستحنقت كذلك أيضا جاء جاءت دواية أخرى عن ناسك وعن سعيد بن جبيت وكذلك أمس بن سيرين محمد بن سيرين كلها تعرض هذا قولي الشيخ ناصرقين نا... نا... حزب الله مبحث نفير يعني من أنفس ما كتب في هذه المدلة في جمع الأحاديث ورواياتها وإنصابها وبيانة صحيحها من ضعيفها في الجزء السابع من أرواع الضريح وهو بحث الحقيقة من أنفس ما جمع في المغويات في مسألة طلاق الحيث وهل طلق من عمر أو لم يطلق وقد خلص حبيب الله إلى أن السنة قوية ومن حيث المرجحات وقول وقوع واحتساب الطلقة الأمر الأخير الذي يدل على وقوع الطلقة هذا كما أن الشخص إذا أعطى الله ورسوله وابتدع في شرع الله عز وجل وأحدث في دين الله عز وجل وخالف ما أمر به وفي المرة دعا لله وعلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فخالف أن الأليق به أن يسجب وأن يعاقب مع أن العطل يقتل لأن نفله يآقب بتخليقه وقال بعض العلماء وينتب هذا القول لبعض العلماء وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله وحمي الله من قيم رحمة الله على الجميع أنه لا تقلق الطلقة أنه إذا طلق الحيد لا ينوي خلاقه واشتجوا بلواية ابن الزبيب محمد بن تدرس بن مكين عن ابن عمر أنه حضره وقد فأله السائل فقال رضي الله عنه إي بن عمر فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا فقوله فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا يعني لم يرى القلقة شيئًا وهذه اللواية هي التي تمسك بها على أن قلاق الحائل لا يرى وهذه اللواية قد أجاب عنها أئمة السلف الإنان الشابه رحمه الله وعيره منها ضيّنوا أن ابن عمر رضي الله عنه الناس عدة أمور ينضغي وضعها في الحسنان لأننا أمام روايا عديدة فيها ما يزدف مضي الطلاق وفيها ما ينفي فلا بد من نعرف الضوابط في تركيش هذا على هذا هل يرجح القول الذي يقول بمعاخذة قول طلاقه أو يرجح القول أن يقول بعدم وقوع طلاقه فعند النظر من مرفوع الى, إلى الله نجد ان المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايه في, رواية في عبد الله ابن عمر انها ركب النبي صلى الله عليه وسلم بنبغء فليراجع هذا المرفوع الذي استدل به من عالم الرقاق يصنف في المرتحال لأن قول ابن عمر فردها علي ولم يرى لأن القول الذي لا يقع طلاقه تدل في قول ابن عمر وليس بشيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودناء على ذلك إن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قول من قاله بيقوع أقوى ممن يقول بعدم يقول ثاني أن لفظة ردها علي ولم يرها شيئا لم يراها شيئا هذه تحتمل معنين يقول إن لم يرها شيئا أي لم يرها شيئا مصيبا للسنة لا أنه لم يرها طلعا والسبب في هذا أن ابن عمر نسل الذي قال كلبك ولم يرها شيئا فهو يصف في حال النبي في تسوى لا يسأت منه أن يصف أنه لم يطلق إذ لو, لم. إذ لو كان لم يرها طلقا لم يطلق ابن عمر رضي الله عنه أسابت علىه فإذا قوله لم يرها شيء أن تربد بين العنين وفي القصول أنه إذا تعارض تعارضت لوايات طريحة لا تحتمل كما في قولي في بعض اللوايات المخوأة هي طلقة في اللواية الجارة القطن احتسبت طلقة طلقة واحدة فاللواية الطريحة بالاحتساب خاصة عنه عمر عشم أنه يحتسبها ولا تحتمل فقوله هي طلقة واحتسب الطلقة واعتد بها لما في جوايا عن ثاني وأنس بن سيرين وحمد بن سيرين رواية الاعتباد الوقوع وقوله لم شيئا متربدا بين أن يقصد بها الوقوع أدم الوقوع وبين أن يقصد بها عدم موافقة السنة فلما تردد بين المعلمين لم تقوى على معارضته الصريح الذي لا يحتمل وبناء على ذلك بحيث النقل رواية الوقوع أقوى من النقل تنفي الوقوع ثالثا من ناحية القصولية فإن ابن عمر رضي الله عنه الروايات عنه بالوقوع أكثر من اللوايات عبد عدم الوقوع ولم يخالف إلا أبو الجغير ما أن هناك شاهد له في رواية سعيد بن جغير رحمه الله لكن كما يقول لنا المقيم رحمة الله عليه في حديث السلتين كان يردح ويقوي بأصحاب المعمر فكان يرجح برواية نافع الثاني من حب الله لأنهما أدرى وأعلم فالثاني عبد الله ونافع ثاني من بن عمر ونافع في ميد بن عمر من هذه ما يختارين من أمسط أصحاب ابن عمر وأعلم بشكل ابن عمر حتى كان يقولون شكل ابن عمر حيند نافع وشكل ثلة الذهبية مالك عن نافع عمر فنافع له الشعور الجائز واليب الطولة لعنده لقول صاحبه وهو عمره فإذا تعرف أبو الزبيت مع أن أبو في الرواية إذا عنعن نتقبل روايته وهو مدلش مع أن نافع لمرتدة الرواية حتى هو الأنحك فإنه التقص السبب في الإثناء الذي تنضغ إلى الروايات تجد من أثبت أقوى كنظر من الذين وكذلك أيضا من حيث المثل فان الذي نص على احتساب الطلق اكثر والقاعده والذي لم يراها قل لم يراها سوى من يثبت والقاعده فان المفسق المقدم على النافذ ومن حيث الضرف شده الاثم من يحسب ولذلك من حيث انهم من حيث الضيق تقوى أو يقوى القول ان من قال به الجناهير السلف مثل الله عليهم والاجنه الاربعه أن طلاق الحي واقع وأن هذا المستدع ينبغي أن يؤخذ بجدعته وأن ينجم بقوله وأن يشدد عليه ولا يخفض عليه إضافة إلى أن الأصل في الشر إن باط الطلاق عليه واحتسابه عليه لأن الدليل لن يقوى على ما ذلك الأصل أو طهر وقع فيه أو في طهر وضعها فيه فإذا وضعها في يكون طلاقه بالذبع يستوي في ذلك أن يكون وقت مباحا أو وقعا محرما عند بعض العلماء كما نص عليه الإمام النور وغير من الأئمة وزعب من الحقيقين أنه حتى وللوقع وعياب بالله في الدبر فإنه يعتبر هذا مما يقع في بعض الأحيان في المفاخدة أنه ربما فاخذ على القهر ثم ينجح ويقع الوضح في الدبر سواء بقص حدد من القصر الطلاق محطن. ويقوم في حكم الجناة قالوا باحتمال العلوء. لان الماء يسلو احتمال انساء لقمين. وقال طائفة من العلماء انه ان وضع في غير المحل فانه لا يؤفد لذلك الرض ولا يؤثر. وهذا في ظاهر السنة وليطلقها قبل ان يمثها يقوي انه لا لجانب ولا يقع مطلقا. و من قال أنه لا بد من الوقت كذلك يقول إن النفتة إذا أفلق في المرامبه المعهود معروف المشروط وهذا من حيث الظليل أقوى من حيث الأصل أيضا أرض إحسنان فذجعة يقع فالطلاق طلاق ذجعة وحكمه أنه يقع أي تستسف الطلقة ويآخر بها لماذا شرناه وتسن رجعتها قال رحمه الله وتسن رجعتها بل تجد وهو رواية عن إمام أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرهم فليراجعهم وهذه المسألة أصولية هل أمر غير أن يأمر غيره أمر للمأمور الأول أو للثاني أو هما مأمور إن قلنا إنه أمر للمأمور الثاني فحينئذ يكون بالا على الوجود وهذا مثل مسألة قوله عليه الصلاة والسلام حينما نفتت أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي دخل الصدوخ في البيجال واستفت استفتت لها الله عليه وسلم مره مرها مرها فلتبتت ثم لتهل فإن قلت إن الأمر بالمأمور أن يأمر غيره أمر الإبتاني كان حين حين داما على الوجود ويكون الاغتسام للإحرام لحارجنا المفتاواتنا مرها فلتبتت وأشهل على هذا قوله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة للتبس فإنه أمر لمأمور أن يأمر غير المأمور فإن الصبي لا يتعلق به وجوه. فلو كان الأمر للشخص أن يأمر غيره لما استقام هذا مع حديثه لأن الصبي غير مكلف فدل على أن أمر المأمور أن يأمر غيره أمر للمأمور لا لغيره المأمور هذا عندما يقول أنه ليس أمر له إلا إذا ذل الدليل على الوجود والأولون يقولون هو أمر للمأمور وأمر لغير المأمور أمر للمأمور أن يأمر وأمر للمأمور الثاني أن يمكثل فإن ظهرت القلم وجاء الدليل على استثنائه كما في الطبيعي فينئذ ينتزع الحكم بعد من الوجود الثاني وهذه مثلا نروح بالأصول عند علماء الأصول ولذلك يقولون إذا كان أمراً من الأول يأشن ومننا قالوا يخلف المكلف بغير المكلف فيأتم به كأن يمر من فوائدي أن تمر على نائمة فهو غير مكلف فإن كنت معموراً به فإنك تأذب ان ترثته نائمة فلو فاتك فلا تأتم لأنه هو غير مكلف لكنك تكون معمور بإيقاظه فيكون امر للمكلف أن يأمر غيرا المكلف فهذا هو رجل وتخريجه والمثل مشروع عند علماء أصول رحمه الله يعني. والصحيح أنه متجد عليها رجعتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجع ثم نمسكها حتى قصر هذا أمر والأصل للأمر أن يكون للوجود حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر فهذا هو الذي يتصنع إليه النفس فقال أخذ منام أحمد رحمه الله بظاهر لهذه السنة كعادة فإنه من أعلى الأئمة الأربعة بالسنة وهذا أمر معلوم عنه رحمه الله فإنه اطلع عنه على السنن والآثار لا لم يطلع عليه دقية إخوانه من الأئمة كان له رحمه الله أبو الطولة في علم الحديث وروايتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أورايل الأمنا وأجنهم لهدي رسول الله سبحانه ولما جاءت هذه السنة قال بالوجود لظاهر الأمر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمراجعة ولا صالح لهذا الأمر إذ لو كان الأمر تخييريا وابن عمر ليس بمنزل وقد ألم صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر ما طلق امرأة إلا لتبره فكيف يجنه برجعتها فلو كانت الرجعة ليست في واجبه ولا نازل أن ما صلى الله عليه وسلم ولا ما عزمتها على هذا الوصف فنشك أن الحق معه رحمه الله وقد ورقصوا على هذا القوطع من العلمان من الظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجنة ذكرنا أن القلاقة من حيث حكم الشرق يكون قلاقا سنية أو قلاقا بدعية أو قلاقا لا ولا بدعي هذه ثلاثة أفتان من طلق توجهها إما أن يطلقها وهو مصيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعديه وإما أن يطلقها وقد وطع في وإنهم يطلقها طلاقا لا يصف صاحبه بسنة ولا ببدعة بينا طلاق السني وطلاق البدعي وضابق البدعة والسنة بقي السؤال في القسم الثالث وهو نوع من النشاء ما ذكر المصنف وما ذكر المصنف رحمه الله لا يصف طلاقهم لبسنة ولا يصف بالبدعة فقال رحمه الله ولا سنة ولا بدعة في صغيرة يعني اذا طلق الصغيرة التي لم تحفاك فان قلاقه لها لا يوصف بكونه سنيا ولا يوصف بكونه بجئيس لان الصغيرة لا تحيط وقلاقه متعلق بالحيط الحيط يطلقها في قهر وايضا لم يجامعها في ذلك الطبق فالمحفظة هو الضرب المتربط على التصغير في الحيط او المسجد والضرع المترفض على التطبيق في حال جناعها في الطهر في جامعة فيه غير موجودة في حال التطبيق للصغيرة فالصغيرة لا تحيط فلا تقول عليها الاشياء ولا يخشى ان تكون حاملة فهو اذا طلت طلع على بين من امن ولذلك تقول الصغيرة ليس لها المحابير مثال ذلك رجل تزوج بنت سجل او بنت ثماني او بنت في السنين ولم تحيب بعض او تزوّق بنت السنين ولم تحيب فهذه التي لم تحيب بعض اذا كانت ليست في كأنه في سن العاشق ولم تحيب بعض فإنه يطلقها ولا يطيل عليها عدة لأن عدة هذه الأشهر بعد طلاق الهاتف احشب الأشهر وانتهد اشهر وهي ليست في خامس لأن لا يخشى ليست في الكهر البعجة في الصهر الذي جاء في حقه ان تصلح حاملا فيندم على طلاق ولذلك قال الصحر والله علم ان هو رسول عن علي بن السود رضي الله عن الجميع لا يطلق احد في فيندم لا يطلق احد للسنة يعني يطلق طلاق السنة ويكون نادلا لكن لو طلق طلاقا بطعيا في طهن جامع فيه لاحتمل ان تكون المرأة حاملا منه فيندم لأن شيخ طلقها وهي أم لولده الناس تهتنجه ويحصل خراف هو وبين أم لولده فقد يكذب القدل على ضلاط رأة من المسلم في الزعج ولكنه لا يكذب لو علم أنها حامل أو أن ولده سيكون منها وعلى هذا الصلاة هناك ثلاثة أمواع من النساء الصغيرة والكبيرة الآية التي لم تحبها وغير من نسخول بها وكذلك المسألة يزور حيل طول الجدة وخشيط أن تكون المرأة حاملاً كما ذكرنا في إلة المنع من تطليق الموقع الحائد قال رحم الله ولا سنة ولا بها هذا القسم الثالث في, في تطليق الطغيرة في المنزح البعض وآية ستنة فما الدليل على أن الصغيرة لا سنة ولا بداية لأن الله تعالى يكون فطلقوهن لعزتهن والصغيرة ليس لها حائد فسيصال بحب العزتهن على تقدير في الآية لأن آية الصلاة حسرتها السنة ويذكر علماء التسرير والكأوية رحمة الله عليه ومهنة التسرير للسرة ومهنة لعب آذان التسرير للسنة للتفاة ان الله تعالى لما قال يا ايها الذين امنوا اذا نفقتم نفقه للنساء فتلقوهن من العدهين جاءت السنه مفسره مبينه لهذه لهذا الطلاق الشرعي وان المراد بقبل سبحانه العدهين أي بقبل العدهين أي استكمال العده هن وذلك لضهر لم يرجعها فيه ولا يكون فسخ في عقد أي ولا سنه ولا بد يدعى في ايه المراه الائمه من المحير ثبت وانتكلمنا عليها سباب الشيء من الجلماء من جعل سلنا محددا إذا وصلت النوعة إليه حكم بجونها في حكم الآية ومن الجلماء من قال لا حكى لذلك ويختلف اختلاف النساء وقد تبلغوا النوعة خمسين والشيء ما معها وهي حائق وقد تبلغوا خمسا وخمسين هذا شيء يختلف اختلاف النساء فلمّا لم يذكر الشرط حتى مؤيما مسلما مؤيما للياس ان لم نحط سن المعين وحبينا من هذا وارق احرفا كما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله قال ابن العش انه لحق للياس اذا كان لحق للياس فالمرأة اذا طلقها زوجها وفي كثيره كانت تخلو من حرفه ان تكون تحيف بحكم عقوق الحا يطلقها في طهر المنيم الساقي وتسري عليها احكام طلاق السنة وطلاق الببعة لان من دواك الحيض لقى اما لو طلقها وقد انقطع عنها حيضها لان ودي يغلب عرضا انها عائدة او تحقق معها او تفقق معه انها عائدة كما قلت امرها امرها خمسين سنة وما كثت ثلاث سنوات او اربع سنوات أو خمس سنوات وانقطع عنها حيث ما رأى خلال السنة والسنتين والثلاثة والأربع الأخيرة حيث فالغالب أنه قد انقطع حيثها وفرتب الآية في هذه الحال وحينئذ نقول له إلا أردت طلاقة تطلقها في أي وقت شيء لأنه ليس لما حيث ينزمك بأن تطلق في صهر مسلم في جامعة. هذا هو النوع الثاني لا ثن ولا بدعة في صغيرة ولا ثن ولا بدعة في آية فإذا بكي تضغط فالطلاق اللي بروسة بسن ولا ببضعي انظر الى الصغيرة والآية وفائدة المسألة حينما قال لا سن ولا بضع للصغيرة قالوا فلو قال من رأي الصغيرة أنت طالق للسنة أنت طالق للسنة فهل تطلق الآية او لا تطلق وان كان تطلق عليه فمتطلق قالوا اذا قال لها أنت طالق للسنة قال طائفة من العلماء له لأن مثلها لا سنة فيه ولا بقاء قالوا فيلغوها بكاء كأنه جاء برقب لا حققتنا لأن مثلها لا سنة فيه ولا بقاء وقال طائفة من العلماء بل سنتظر لأن تبقى امرأة إلى أن يعديها الشيء فإذا حارت ثم ظهرت القهر الأول بعد حيث لمجبرة القهر يسطلق عليه لأنه وصفها كأنه علق طلاقها طلاقاً سلمياً كأنه قال طلقتك طلقة سلمية فبقيت معلقة إلى نهاديها الحيث ليقول هذه فائدة إذا قلت عن فتالك للسنة ويريسة للجواب فالسنة فحظناك أما كونه يقول والآية فالآية النوع الثاني فإذا أردتم تضبط المسألة ننظر إلى قاطم الشرح بين الصغير والكبير ما هو عدم الحيث والحيء ينقطع إما بأصله غير موجود صغيرا وإما كان موجودا ثم نزال كبيرة وعائدة فأنت تقول لا سمك ولا بدعة القسم الثالث ضابطه أن تكون المرأة من غير زواك الشيء ويسلم ذلك الصغيرة التي لم تشب والكبيرة التي انقطع حيث هناك نوع ثالث يوقف بكونه لا سمك في ولا بدعة وهي المرأة التي لم يدخل بها زوجها فإن المرأة التي لم يدخل بها زوجها مثلا الزيت تضبط خديدة وعقد عليها وقبل الدخول طلقها فإذا طلق الرجل الضعفة وقبل الدخول سيأتي إن شاء الله أنه لاحق يترحل يا أيها الذين آمنوا وذلك احسنوا المؤمنات إذن طلق سموهن من قبل أن تنفسهم فمالكم عليهم من عدة من تأكدون وآية الصلاة قالت في طلق السنة إذا طلقتهم نساء فطلقوهن لحجة فيه فإذا كانت السنة مرتبطة بالعدة وهذه منكوحة من يدخل بها لا اعتداء بإذن الشرق فلا سنة فيها ولا بإذن لأن السنة تثبت في حال وجود العدة بالحيث لا, لا يندم في حال قوليها إذا جمعها فيه وأيضا لا تقول عليها عجتها بالحيث فإذا كانت بحكم الشرق لا حجة لها فإذن نحكم بكونها هذا سنة فيها ولا بإذن فقال الله تعالى من وعلى هذا ذعب أولاب العلم يخطئ في ذعب سكاوي فإذا كان يرى أن طلاق الشيء وطلاق الشيء لا يقف يأتيها السائر ويقول صلق بمرأة وهي حالة فالمنبغين إذا كان يرى أن الشيء لا في الصلاق يفعله لخلق بها أم يمتسل فإن كان فالمرأة لن يدخل بها فإن الطلاق ناجد من إنشاء كان لن يدخل بها لأنه ليست من حل لقضية السنة والبدعة وعلى هذا الموع الثالث الذي لا يوصف يعتبر طلاقه هنا لا سنة فيه ولا بدعة أن يطلقها قبل الدخول يطلقها قبل الدخول فالقلاطة عندنا الطغيرة وضدها الكبيرة في مقابلة الكبيرة الآية والمرأة غير المسخول بها الناس ومن بان حملها من بان حملها للعلماء فيها بين من بان حملها فاذا بان الحمل فا føنست حامل فمدى الطائدين العلماء لا سنة ولا ذبعة الحمز سوى كانت في اول الحمز في اوصف الحمز في اخير الحمز يقولون تطلب ولا يوصل في سنة ولا بدبعة وقال بعض العلماء طلاق الحامل طلاقه السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر فهي رواية المسلم وليطلقها حائناً أو حاملاً فقوله طاهرة حائناً أو حاملاً يعني إذا طلقها حال قبرها الذي من يجابها فيه سواء كانت طاهراً أو كانت حاملاً فقالوا نظراً لقوله أو حاملاً وفي رواية طحيخة في رواية ثانية من عبد الله ابن عمر لقصة التطريق القبيه رضي الله عنه الثابتة للصفحيحين فلما قال عبد السلام او حاملا دل على ان من طلق الحامل فقط طلقه باباحة الشرط وابن الشرط ومن اهل العلم لهم اصحاب القرن العوضة قالوا من القلاق الحامل قصد به الاذن لما قال او حامل او حاملا قالوا قصد به الاذن وكل القضلين له وجهد لكن الشيخ النظر النظر يقوم للوجه الأول كماذا بكرنا؟ سابقنا الله في الشيخ وبرك الله فيكم ونسأ الله بأمكم الجميع فإذن يقول صديق الشيخ أشكل علي في قطة تطريق ابن عمر زوجته قول نبي صلى الله عليه وسلم مرهس ليراجعها حتى تطهر ثم تحير ثم تطهر وموضع الإشكام هو لماذا لم يشكفي بالطهر الذي يلي الحيث الذي وقع فيه السراء حتى تحيظ الآن يسه ثم تطهر. الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ونه ما ذلك فقد قال بعد الظلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد طفل المرأة وذلك أن المراجعة وقعت عليه السلام على تبيل الإجزام فقال له نره فالمراجعة ثم لينسكها حتى تطر أي تطور من هذه الحيضة التي طلق فيها وأكد ذلك بطلعه ثم تحيب ثم تطر إن, إن شاء طلق ونشاء أنسف تلك العبد الذي أمر الله أن تطلق له النشاء فيكون في قهر من نقع في حيضه طلاقا أيضا وهذا من ذلك التأكيد على أنه لا نقع الطلاق إلا في قهر الله كهانا أمين أتابق الله فريرة الشيخ بعد أن حربنا أن طلاق السنة هو الواحدة هنا هو الجواب عن حديث عوين العجلان وكذلك حديث فاطمة أن زوجها طلقها البرسة أمنا بالنسبة لحديث عوين العجلان فإن طلاقه لم يصادح النحن وتوضح ذلك أن المرأة إذا لاعنت زوجها فإنه يفرق بينهما فراق الأبدية قال الزهري ورحمه الله في رواية عن سهل رضي الله عن حصة المتلاعينين مضت السنة أن يفرق بين المتلاعين فلا يفتنعان أبدا وعلى هذا بمجرد ما تنتهي من الأيمان والعياذ بالله فإنه تقع الفرقة وقال بعض العلمات احتقق إلى حكم قابل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الله أعلم أحدكما كادر ختابكما على الله لأنه هو حلف الأيمان وهي حلفة الأيمان فحينئذن إما أنه صادق وإما أنه كاذب فأحدهما كاذب إن القتل وإن المرأة فتنتقل الحكومة والشكم والخصومة إلى خصومة الآخرة مثل الله السلامة والحافظة فخصومة في الدنيا لا نملك فيها لأن عندنا شيء يمثل فينا وما عندنا شيء يثبث والأصل ضراء فترك الأمر إلى الآخر ولين كان من يصلم من القفاو عند الموجده ولي الخامسه ومضت ثنا عنها ذلك، فقال له اتق الله فضور الدنيا احلى من حضور الاخر وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخر وقال للمراه اتق الله حضور الدنيا احلى من حضور الاخر وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخر فكاد تتاثر المقاله وعياد بالله لا اصبح قومي السائر اليوم في حلقه وكان يقسمها المرجله يعني اذا حلف الرجل وقال خامسه انما انا بالله ان كان كاذبا ان كان من الكاذبين فانه تصيبه اللعنه وعياد بالله والمراه اذا حلفت وقالت من خامسه ان غلب الله يعلم ان كان من الصادقين فانه وعياد بالله يحل بها غضب الله عز وجل فحل عليه غضب الله فقد هو فإذا ثبتها هذا من يصرق بينهم بمجرب انتهاء العلم فإذا فرق بينهما عويلت لشدة الألم وهو واسم من ما يقول قال لله يا رسول الله لقد سنقت بأذني ورأيت بعيني فلما رأاها تحرف هذه الأينام قال يا رسول الله كذبت عليها إن أنصفتها هي طالق بالثلاثة طالق ثلاثة ف لأنه مرأة طلاقه ووقع بعد الشرطة فهي أجل بيئة منه محرمة من عليك ولذلك المرأة الملاعنة لا تحل إلى الأبد وقد أثبتنا هذا في المحرمان أنه لا تحل إلى الأبد فالتطريق ثلاثا مرأة بعد زوال المحل فلا يستقيم الاستجاب به ولذلك يكون إقرار من ربي أو عدم إقراره ليس جوال من أصلا لأن الطلاق وقع في غيره ومن هنا لا يمكن أن نصب التطبيق فلازم لكونه طلاقة سنة من هذا الوجه والله اهانا انا. اما بالنسبة لحديث سهينة اه في قصة امرأة حفاعد اجرار القربي انه طلقها ودت طلاقها وطلقها ثلاثا ودت طلاقها فهذا اعجاب عنه ظلمات. واشار حبيب بن وإشارك ذلك الحاول من لقنا غيرهم ونحن غيرهم مع رحمة الله عن جميع أنه ليس بدليل على أن طلاقة الثلاث وقع بعض النبي صلى الله عليه وسلم بلغة واحدة وصد في ذلك أن سهيمة أو سهلة ثلث بسمها الله عنها وارضاها طلقها الطلقة الثالثة يعني كان طلقها قبل ذلك طلقتين فوقعت الطلقة الثالثة التي بها الزينونة فلذلك قال الراوي أنه طلقها فجدت طلاقة ولذلك جاءت الرواية الأخرى طلقها آخر تطلقها يعني آخر طلقة من طلاقها وعلى هذا فلنقص من الثلاث مسموع وإنما كانت مفرقة فلا يتقيم الناس بالنور به على إثبات الطلاق تلاثا وأنه صلى الله عليه وسلم الله أعلى سبحانه